يا جابر المنكسرين ويا مغيث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا رب السماوات العلا يا سامع النجوى ويا كاشف البلوى إليك المشتكى إليك المشتكى اللهم احفظ إخواننا في عمان اللهم احفظ إخواننا في عمان والمسلمين في كل مكان اللهم الطف بهم يا رحمن اللهم كلهم عونا على الأعاصير المدمرة والريح المرسلة اللهم أعطهم خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعذهم من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به لا إله إلا أن